الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله الله الحق الذي أرسل الحق بالحق ليسير الناس وفق منهج الحق اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في الملائ ال اعلى الى يوم الدين اما بعد اخوتي احباب رسول الله خطبتنا اليوم بحول الله تبارك وتعالى ستكون بموضوع مفهوم القيمه في الاسلام قيمه الشيء قيمه النعم قيمه الامور قيمة ماذا تتعامل به قيمة كأنت قيمة الحياة قيمة الصحة قيمة النظر هذه القيمة بمفهومها ما هي إشكالات الفهم لكي يعلم الإنسان حقائق ما هي الأشياء التي يتعامل معها لأن معرفتك لما تتعمل معه يزيد قلبك خشية من الله تبارك وتعالى مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي الذين يخبرون بواطن الأشياء التي يتعاملون معها ولذلك الحديث عن نظرية القيمة يلزم الفهم في كل الشرائح حاول الكثير من العلماء غير المسلمين أن يعرفوا القيمة بحسب نظرياتهم فكينس العالم الاقتصادي يقول إن القيمة مثلا القيمة قيمة الشيء مثلا قيمة الماء هي الحركة التي أتحركها والمشية التي أمشيها من البيت إلى النهر لكي آتي بهذا الماء فقيمة الماء هو كل حركة تحركت بها إلى هذا الماء ويقول أدام سميث أن القيمة بعد هذه الحركة التي يقولها كينز هو الانحناء التي أنحنيها لكي يأخذ الماء في في يدي ويقول ويليام برينان المحامي والسياسي الأمريكي وفوق هذا فقيمة الماء هي حركة اليد إلى الفم واستمرأه بالحواس المتجددة بمعنى اذا جمعنا بين هذه القيم كل او هذه المفاهيم كلها لعلمنا ان كل نعمه خلقها الله تبارك وتعالى في الانسان يجب ان تشكر وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها كيف تستمرئ الماء الزلال حينما تشربه تاخذه بيدك فتراه بالعين فتستمرئه فتذهب يدك إلى الفام لا إلى العين ولا إلى الأذن هناك حسة التمهيز تدرك بها ثم حركة الشفتين وشكلهما الخلق أو الخلق. لكي تمتص هذا الماء فلو كان الفم كالأنف لما استطعت أن تمتص هذا الماء ولكان شربك للماء خرب لا تستسغه ولا تتذوقه ثم الحلق الذي يضبط لك الرشفات حتى لا تنخنق أو يحبس لديك النفس ثم تلك العضلات التي تتقلس في المرء حينما تهبط هذه الرشفات ثم الأخلطة التي هي في المعدة حينما يدخل الماء فتحاول أن تفككه لكي تعطيك اللذ على كل جانب والفوائد على كل جانب من خلال هذه النعام التي تشترك في إدراك قيمة نعمة واحدة ألا تستحق رشفة الماء لوحدها أن تبدأها بسم الله وتنهيها بحمد الله لأن الله تبارك وتعالى صخر لك هذه النعم كلها من أجل أن تتذوق نعمة واحدة فلو فقدت واحدة من هذه النعم لكان استمراءك للماء ناقص لذلك روى الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل لديه راحلة وعليها طعامه وزاده وشرابه فذهب في صحراء حتى أدركه العياء فاستظل بظل شجرة فأخذه النوم فلما استيقظ وجد راحلته قد ذهبت فقام يطلبها حتى أدركه الليل ولم يجدها والصحراء شاسعة مسبعة ليس بها ماء ولا طائر ولا شجر ولا إنسان مهلكة قام يطلبها حتى أدركه الليل فرجع إلى مكانه الأول فقال أنام حتى أموت استسلم للموت المحقق بعدما فقد ما يضمن له نعمة الاستمرار فلما وضع رأسه على ساعده ليموت سمع خرشاً أو خشفاً أو خشخشة فرفع بصره فرفع بصره فإذا راحلته واقفة عند رأسه وعليها زاده وطعامه وشرابه فقام من شدة الفرح أخطأ قال اللهم إنك أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح كان قصده أن يقول اللهم إنك أنت ربي وأنا عبدك انظر هذه القيمة التي وجدها لهذا الإجاب اليوم بطوله لم نسمع ذكرا للإقرار لهذا الولاء أن يقول اللهم إنك أنت ربي ولكن حينما أفقده الله نعمة الاستمرار الذي هي سبب في الاستمرار فقام يطلبها حتى يئس واستسلم للموت المحقق وانتظر أن يسرع بين فكي وحش كاسر أو أن ينقضي منه نفس الانتظار والشمس حارقة والرمال حامية والصحراء موحشة لا منقذ له أبدا لو قام هذا الرجل يجوب الصحراء طولا وعرضا على ماذا يبحث يبحث عن الراحل كراحلة لا يبحث عما فوق الراحل مهما هو سبب في استمرار حياته هب أن هذا الرجل في هذا اليأس وهذا التخبط وجد كيسا كيسا أسود اللون فقفز إليه ظنا منه أن به نجات. ففتح الكيس فإذا هو مليء بالجواهر أكان سيفرح هذا الرجل؟ كلا سيقف يا أسفاه مجرد جواهر لأن الجواهر في الصحراء لن تنفعه أبدا لأنه محتاج إلى شيء في قيمته أبس أبخص من الجواهر ولكنه الآن صار الاسترخاص لعين ما تستعذبه النفس إذا كان الرخيص موجود فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحقر النعم ولا المعروف يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا شقت لكم هذا المثال على الدوال لأنني أمر بقمامات الأزبال فأرى فيها الخبز وأرى فيها بقايا الطعام الممتلك واللحم المطبوخ والدجاج المحمر وبقايا التبذير وبقايا الإصراف وإذا سقتم أنفسكم إلى الضروب الضيقة وجدتم الأرامل في خدودهن الدمعة على درهم يدفعنه مقابل كراء بيت خريب جمعت فيه نفسها وأولادها الذين غضر بهم الحظ وعطر بهم الزمن وأراد لهم القدر هذه الرحمة هي رحمة من الله بالشكل الذي يره ويقتضيه ولكن أنت لم يقل لك الرب تبارك وتعالى ارحم العباد إلا بما يسعدهم لم يقل لك ارحم العباد إلا بما تراه أنت جميلة حتى الضيف الضيف أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كمال الإيمان الإحسان إليه وإكرامه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته قال يوم وليلة والضيافة ثلاث أيام وما فوق ذلك صدقه بمعنى يوم ولولة أكثر من الواجب جائزة تخدمه كملك وثلاث أيام حقه وأكثر مثل أيام تتصدق بها عليه إكرام الضيف نعم صحيح أن ظروف العيش تقتضي بعض الحرج من الضيف إذا أويته إلى بيتك ربما خرج الرجل إلى عمله وليس له في بيته محرم يرفع الخلوة عن هذا الضيف مثلا فيضطر إلى أن يخرج معه الضيف ولكن لن يذهب معه إلى العمل وقد يكون البيت ضيقا وقد ومع ذلك ألزمنا الإسلام بهذا الإكرام بمعنى أن القيمة ليس فيما تملكه ولكن القيمة فيما تحس به قضاء السعادة فيتزع هذا القضاء بالفضاء فيصير هذا البيت الضيق رحباً واسعاً ومن أوسع رحب بيته على الناس وسع الله عليه ضيق اللحظ إذا ماهنس لأن هذه الأشياء تدوره لتحقق النتائج لنا نحن في الآخرة والآخرة خير وأبقى إن الدنيا ظل زائل كما هو معلوم ظل زائل اسأل ولدك قل هل ستموت؟ يقول نعم اسأل أباك قل هل ستموت؟ يقول نعم اسأل أمك قل هل ستموت؟ يقول نعم اسأل الشرطين هل ستموت؟ نعم اسأل الملك هل ستموت? نعم اسأل الرئيس هل ستموت؟ معا اسأل أي واحد هل ستموت نعم إذن إذا كنا على يقين كلنا أننا سنموت فلماذا تشبث بحطام الدنيا الفانية حطام الدنيا الفانية التي لا تصلح لأن يزنها الله بجناح بعوضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها جرعة ماء ما سق الكافر منها جرعة ماء تركمت الأموال في جهان وحرم الفقراء من هذه الأموال وربنا تبارك وتعالى إنما أنزل المال ليوز على الناس بالقضية التي يرتبها فقال الحق تبارك وتعالى المال مالي ليس مال أحد من قال هذا مالي فقد خسر لأن قارون حينما سئل عن ماله قال إنما أوتيته على علم عندي قال فخسر ولذلك أنشأ العلماء وقالوا أربعة مهلكة للعبد أنا ولي ومالي وعندي أربعة مهلكة للعبد أنا ولي ومالية وعند حينما تستخف بالغير وتقولها على وجه الاستكبار فهذا لا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلاء في مالي على عيالي فإن منع وكلاء مالي على عيالي أبدلتهم فقرا ولا أبالي المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلاء في مالي على عيالي فإن منع وكلاء مالي على عيالي أبدلتهم فقرا ولا أباني انظر إلى قارون حينما طغى وتكبر وآثر وتجبر وخرج على قومه في زينته يفتخر بما لديه وبمشيته وغرته نفسه أي مغتراع فكانت فكان النتيجة أن قال الله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض استأصل منه الإقاع والموقع انظروا في زمننا الكثير من الناس خسف به بهم وبديارهم ليس الخسف كخسف قارون ولكن هذا الرجل وضع في السجن وبيوته صارت مرهونة أليس هذا من قبيل الخصف أن يكون لديك هذا الأموال هذا الضياع وأنت في بيت خريب لا تنتفع بها شيئا لا تنتفع بما جمعته فخصفنا به وبداله الأرض وفي ذلكم عبرة أقول قولي هذا وأصدغفر الله لولكم وسائم الحمد لله الكبير المتعال بالجلال والإفضال المنزه عن الكفء والنبذ والمثال وصلاة ربي وسلامه على ذي القلب الطهور نبراس الحق وينبع النور وعلى آله وعبرته أصحاب الأفئتة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداه مقتفى أثاره يوم الدين والجزاء أحبك الله الذي أحبتني فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لك الله او لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ما تقدم من ذنبك فتوضا نحو ضريح رسول الله ثم قم وصل ركعتين لا تحدث نفسك فيهما نعم الاخ يسال عن, عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث نفسك فيهما بمعنى أن يحاول الإنسان أن يعقل صلاته فيهما ولا يخرج فكره إلا بمضامن الصلاة النفس عاصم يقول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها فإذا حاول الإنسان أن يستحضر معاني الصلاة في تكبيرة الإحرام وفي قراءة الفاتحة ثم في تكبيرة قيام قراءة الفاتحة فلم يحدث نفسه بإذن الله تبارك وتعالى هل صحيح لا تدخل الملائكه بيت فيه صوره الحديث حديث جبريل عليه السلام قال نحن معشر الملائكه لا ندخل لا ندخل بيتا فيه كلب او صوره كلب او صوره حديث هذا ظاهره الكلب كيف ما كان اذا كان في داخل البيت نعد دخول الملك والحديث معروف او صوره اختلف في مفهوم الصوره هل الصوره التي لها ظل بعنه المجسمه ولا مطلق الصوره وما دام كاين خلاف بين العلماء لا استطيع ان ارجح ان شاء الله اما الصور الفوتوغرافيه ففيها نظر الشيخ القرداوي في كتابه تيسير الفقه يقول بان ما يلحق هذا احقا اذا الصور الفوتوغرافيه يقول ان ما تخبئ في الدواليب ولا تعلق لان الشياطين تختبئ فيها ثالثا عندما انظر Ila amrata tukun fi magele au muqaddimat lakabar fi telfaza au fi bernamag dine tukun Ila kanetan mutverrige Hal tukun Ayni tazni Wakazalik marak Nesbeta al-Rajul Rukama, Işara ila Qaluna bera sallam an al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al هذا سؤال آخر أحبك الله الذي أحمدني فيه هل ركوب المرأة أو الفتاة البالغة بجنب الرجل في المواصلات الطائرة أو الباخرة أو السيارة أو الحافلة وخاصة الطاكسي الكبير أو الصغير هل حلال أم حرام وهل ركوبها بدون محرم أيضا حلال أم حرام الصفر, الصفر إذا كان بعيدا إذا كان الصفر من قطر إلى قطر فهذا هذا والنصوص الشرعية واضحة أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم إلا بمحرم لا تسافر إلا بمحرم وصل أن أحيانا يعني تكون الحرج في إيجاد المحرم المرأة مثلا تأتي من الخارج إلى نفي الطائرة وقد لا تجد محرم وضروري أن, أن تأتي إلى هنا هل, هل تسافر وحدها بعض العلماء قال حينما تركب في الطائرة مع مجموع الناس فان جماعه الناس مع المرأة واحده ترفع ترفع الخلوه وبعضهم قال تعدد الرجال لوحدهم مع المرأة الواحده في نظر في قولهم في رفع الخلوه لكن إذا تعددت النساء مع الرجال ولا يوجد في الرجال محرم لاحدهن فإن هذا رافع للخلوة بالتعدد تعدد الرجال مع تعدد النساء قد يكون فيهم من الصالحات وفيهم الصالحون فلا يتواطأ الجماعة على ارتكاب المعصية أبداً وبالتالي الخلوة هنا مرتفعة ولكن إذا سافرت المرأة مع محرم ديوث إذا كان المحرم ديوث هذا المحرم لا يرفع الخلوة الديوث هو الذي يرضى الفاحشة في أهله قد تسافر وحدها خير لها من أن تسافر مع الديوث وبالنسبة لركوبها في الطاقسي هذا يعد محل اجتماع لأنه متعارف عليه أنه قيمة الذهاب هذا ليس فيه خلوة بحد عهنها للترتيب القانوني الذي يجري على هذه الآلة أو على التاكسي أو الحافلة أو كذا إن معروف تاكسي يقف ويوصل حتى إذا علمنا شيئاً آخر نتكلم أما في هذه الحالة ان شاء الله فلاق الوتى ويجوز لها ذلك خصوصا حينما تكون داخل المدينة وهو معروف كما فعلت عائشة مع الرجل الذي أركبها على الجمل ثم ساق بها وكانت هذه سبب حادثة الإفك لم ينزل القرآن في تحريم هذا ولكن نزل في الذب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا الأخ يقول امرأة مريضة تسألكم الدعاء نعم اللهم شافيها يا رب العالمين بالشفاء الأخ يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أنا شاب أحبكم في الله أحبكم الله إذا فيه وإني أعاني من بعض الأمراض وأسألكم الدعاء بالشفاء والدعاء لأبي بالعفو والمغفرة اللهم شافي وعافي واعفو لأبيه وعفو له يا رب العالمين وهذا إذن ربما يطلب الدعاء ولكم اجدعوا معي ان انت واخوانك مسلمين ان يرزقني الصبر وان الشخص الذي اعمل معه ان يتراجع عن قراره من ترك من العمل وان يتركني اعمل هم من اجل التي هي مريضه ومحتاجه اليه واط الله ان يوفقكم في عمل الخير نسأل الله تبارك وتعالى أن يرقق قلب رب عمله عليه وأن يعينه وأن يرزقه حلالا بلالا وأن يغطيه برضاء الوالدين يا رب العالمين وأن يشفع فيه خيارنا ويشفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم الله الذي أحب دوني فيقى الأم ماردة تطلب منك أن تدعو معها بالشفاء اللهم شافيا وعافها يا رب العالمين وأمس التقاني طفل صغير وطلب منكم أن تدعوا معه بالشفاء فقلت له لماذا قال لأن الله يكبر الدعاء من الجماعة هذا طفل صغير يعني ربما ست سنوات أو سبع سنوات هكذا وقتل مما تطلب الدعاء قل ان الله لم يسال كثيرا نسال تبارك وتعالى ان يحقق رغبته في شفائه وشفاء جميع المسلمين يا العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا من الشر وهي ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم وااذن اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك يا عزيز يا غفار يا يا العالمين اللهم ان نسالك التقوى والعفاف والرزق الحلال كفاف اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حب نبيك عليه السلام وارزقنا حب نبيك عليه السلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزياء مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر يا أرحم الراحيم يا رب العالمين منصر لهم أمير المؤمنين جلالة مالك محمد السادس واجعله لنا يا رب خير سائس وسدد لهم خطه على درب النفائس وطرد لهم من حواشي الشياطين والوساوس والهواجس وأقر عينه بولي عهدي وسنوه وسائر إخوانه اللهم من أراد بالإسلام والمسلم الخير فعينه على كل خير ومن أراد بهم سوى ذلك فعرضه اللهم للمهالك وسد في وجه المسالك وارجمه يا ربنا بالنجوم الش الخيانه ونساله تتمم الصيانه وحسن الديانه كاين واحد المراه نعرفوا حالها حالها يعني مضطره جدا جدا جدا واللي بغيت يحسن اليها الله حدا باب من اراد ان يحسن افس بالله هي مضطره جدا ونعرفوا حالها ونحسبها كذلك بحول الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزه عما وسلام على المرسلين والحمد لله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 الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك من خارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت مواس wazia wazia wazia wazia صراط المشتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْكِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَطْمِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرَ لَبَابِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلِ فَنَجْعَلَهُمْ كَعَصْرٍ مَا كُولٍ Allahum